بسم الله الرحمن الرحيم اقرى باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرى وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كَذَّبَ وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا إن لم ينته لنسف عم بن ما صيه كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب